lə إنه بكل سيء بصير أمن هذا الذي هو جمد لكم يغسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ضرور أمن هذا الذي يرسقكم إن أمسق رصقا بَلٰتُ فِي أُتُمٍ وَنُصُور أَفَمَن يَمْشِي مَكِبًّا عَلٰى وَجْهِهِ أَهْدٰى أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلٰى سراط كُلُوا الَّذِي أَغْسَاكُمْ نَجُعَلَّ لَكُمُ سَمُعَ وَلَغْصَارُ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ كُلُوا الَّذِي يُدَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيِّ تُشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِكِينَ كُلْ إِنَّ مَا الْإِلْمُ إِنْضَرُّونَ أنا نظير مبين فلما رعوا سلفتاسي أتوجه الذين كفروا وكيلات الذي كنتم بي تجوان قل أرعيتم إن أهلكني الله ومن مع رحمنا فمن يشير الكافرين من عذاب وظيم قل هو الرحمن وآمن عليه تذكرناه فستعلمون بنو في ظلال مبين قلوا عرعيتم إن أصبح ماءكم ظهرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله الذي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 qalqad atayna daud wa sulayman وَقُلْ لَئِنْ حَمِدْتُ اللَّهَ لَأَحْسَنَ لِي One word if Quan tan phong o dong coi ra phong co فما كان سوى هو الله من الشيطان الرجيم بسم O zul billahi minash Holo qu de لا يحطي من quantasão or não põe são the gəl to him.